بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ق ا ن ع ة ما القانعه وما ادراك ما القانعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنثوث